Bismillah al-Rahman al-Rahim. Wall-Quran al-Majid. Balagibu al-Jahamuldirum minhum. Fakal al-Kafirun. Hada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 أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من خروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا وأنبثنا فيها من كل زوج بهيج تبصرته وذكرى لكل عبد ملِيب ونزلنا من السماء ما مباركا فأنبتنا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد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 من نعِل الخير معتم مريب، الذي جعل مع الله إلى الآخرة، فألقياه، فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطعت ولكن ولكن كان في غلال بعيد.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 وتقولها المِنْ مَزِيدِ وأزْلِفَتِ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هذا ما تُعَدُّونَ لِكُلِّ أَوَابِ الْحَفِيرِ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَانِ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَانِ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ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 إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة ايام وما مسنا من لغوب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 الفجر للإعلام الإسلامي إسلامي إسلامي